فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم, سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وَخَتَمَ الله على علم وختم على, سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فَمَن يَهْدِيهِم بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَياةُ الدُّنيا نَموتُ وَنَحيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهرُ وَمَا لَهُم بِذَالكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُم إِلَّا يَظُنُّونَ